الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة أتم التسليم فمنزلنا في كتاب الجناز ووقفنا عند باب القيام للجنازة فساق أبي داود رحمه الله بإسناده إلى عامر بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ففي هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة أن الجنازة حكمها إذا رأىها الإنسان أو إذا مرت به وكان قاعدا فعليه أن يقوم وساق أيضا أبي داود حديثا مثل هذا الحديث ولكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الحكم الصحيح فيه أنه على الراجح صار منسوخا صار منسوخا بمعنى أن هذا الحديث أو هذا الحكم للقيام للجنازة فقد نسخ بالجلوس بأنه إذا استقر الأمر إذا مرت الجنازة فالعبد ليس لا يقف وإنما عليه أيضا أن يجلس كما هو ولا يقف لأن هذا الحكم قد نسخ لذلك ساق هنا أبي داود بإسناده إلى علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الجنائز ثم قعد بعده أصل القصة عند أصحاب السنن أيضا أن رجلا كان جالسا بجوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما مرت الجنازة أراد أن يقوم, أن يقوم للجنازة فجذبه علي بن أبي طالب شدوا كده واللعط فقال ألم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام؟ فهنا قال الحديث قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز ثم قعد وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا من حديث جابر قال ثم أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقعود بالقعود لذلك ساق هنا أيضا بإسناده أبي داود إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل هكذا نفعل أي هكذا نقوم للجنائز فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا وخالفوهم, اجلسوا وخالفوهم يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجلوس طيب هنا مسألة هل ممكن نقول مثلا بأن القيام كان مأمورا به ثم نسخ إلى الاستحباب يعني يستحب القيام لكن لو جلسنا لا بأس وإن قمنا لا بأس فيقال الصحابة رضي الله عنهم كما هو منهجهم كما بيّنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في سنن البيهقي وعند الإمام أحمد وفي مصنف النبي شيبة قال كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر بالآخر فالآخر يعني آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يستقر عليه أمره عليه الصلاة والسلام زي حديث جابر في سنن النساء قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل شيئا مثلا في النار أو استدفئ به النار أو سخن على النار زي شيء مشوي أو أي ما شيء من هذه الأمور فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالوضوء توضؤ مما مست النار كما هو في حديث عائشة وأسامة وأبي هريرة ولكن هذا الحكم نسخ لذلك قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار يبقى معنى ذلك أن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك الوضوء من أي شيء تمسه النار كذلك آخر الأمرين من أمر القيام ألا وهو القعود للجنازة يبقى إذا القيام للجنازة إذا مر الجنازة فليس علينا أن فليس علينا أن نقوم وإنما نظل إيه؟ نظل جالسين كما هو نحن ولا نقوم للإيه ولا نقوم للجنائز لأن هذا الحكم كان في أول كان في أول الأمر ثم نسخه ثم نسخه بعد ذلك هنا ذكر أبي داود رحمه الله الركوب في الجنازة والمشي أمام الجنازة والإسراع بالجنازة وكل هذا سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الركوب يجوز المشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عنه قال هنا أبي داود السجستاني الإمام لا يصلي على من قتل على من قتل نفسه ساق بإسنادي هنا إلى جابر بن سامرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله فقال له إنه قد مات قال وما يدرك قال أنا رأيته قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فجاء رسول الله فقال إنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يموت قال فرجع فصيح عليه فقالت مرأته انطلق إلى رسول الله فأخبره فقال الرجل اللهم قال ثم انطلق الرجل فرأه قد نحر نفسه بمشقص مع، أي أن هذا الرجل قد نحر أي قتل نفسه بما معه من هذه الآلة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات قال وما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاكس معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه إذا لا أصلي لا أصلي عليه. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال لا أصلي عليه ولكن في رواية قال صلوا على صاحبكم أما أنا لا أصلي عليه. يبقى يؤخذ من هذا بأن قاتل قاتل نفسه ليس بكافر من قاتل نفسه ليس ليس بكافرا وإنما هو فاعل لمعصية كبيرة من الكبائر. بدليل إن النبي عليه الصلاة قال صلوا على صاحبكم أما أنا فلا أصلي عليه ولو كان كافرا لما أمر أصلا بالصلاة عليه ولكن النبي عليه ترك الصلاة عليه زجرا للفعل الذي ف... فعله ألا وهو أنه قتل نفسه فهذه معصية واضح هذا لذلك لا يجوز أن يقال على أن من قتل نفسه أنه يكون كافرا وقد تكلمنا في هذه المسألة وأفردنا فيها مباحث طوال قال هنا الصلاة بطبع المذهب الخوارج هم الذين يقولون بأن من قتل نفسه يكون كافرا لأنهم يقولون بأن الكبير صاحبها يكون كافرا وهذا منهج مخالف لما كان عليه النبي وأصحابه واضح فأصحاب الكبائر وإن ماتوا عليها مصرين عليها واضح فإنهم يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عزبهم وإن شاء غفر لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء قال هنا أيضا الصلاة على من قتلته الحدود يعني من مات في حد ما فهنا أيضا يصل عليه يعني مثلا واحد قتل إنسان رجل قتل إنسان فهذا أمسك به فقتل قصاصا لهذا الذي قتلوه، فهم؟ فهنا أيضا يصلى عليه، لأنه مازال مازال مسلما. ساق بإسناد أبي داود إلى أبي بارزت الأسليمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز المالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى زجرا لهذا الفعل الذي فعله ماعز، واضح؟ وأما أصحابه رضي الله عن، إنما أمرهم أن يصلوا أن يصلي عليه يبقى الإمام قد يترك الصلاة لهذه العلة ألو وهي أنه زجرا لمن يفعل مثل هذا الفعل قال هنا باب الصلاة على على الطفل باب الصلاة على الطفل ساق هنا بإسناده إلى عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمر بالصلاة وهنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على إبراهيم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ 16 أو 18 شهرا يعني على المعدل عنده سنة ونص فمات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة فدفنه النبي عليه الصلاة ولم يصلي عليه طيب مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا والسقط وفي رواية والطفل يصل عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والطفل يصل عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة فإذا ما حكم الصلاة على الطفل هنا الصحيح في مذهب الإمام مالك وكذا أبي محمد بن حزم وطوائف من أهل العلم على أنه يستحب صلاة الجنائز على على الطفل يستحب ولا يجب يستحب لما جمعا بين جمعا بين الحديثين لذلك قال والطفل عليه لكن إذا صلى عليه يدعى لوالديه يدعى لوالديه فعند الدعاء بدل أن ندعو لهذا الطفل واضح لأنه لا زنب له أصلا وإنما يدعى لوالديه أن يغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحم لوالديه اللهم اغفر لوالديه اللهم صبر لوالديه إذا عليه إيه؟ أن يدعو أن يدعو لهم قال هنا باب الصلاة على الجنازة في المسجد باب الصلاة على الجنازة في المسجد الساقه هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. خد بالك الأصل هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجنازة في مكان قريب من البقيع. مكان قريب من البقيع. إذا الأصل إن النبي عليه السلام كان يصلي في على صلاة الجنازة في العراء. لا يصليها في المسجد. صلاة الجنازة كان لا يصليها. في المسجد لذلك أنس مثلا قال أي في الصحيحين لما رجم ماعز قال فرجم قريبا من المكان الذي يصلى فيه الجنائز إذا كان النبي عليه الصلاة له مكان قريبا من البقيع له مكان قريب من البقيع يصلي فيه الجنائز لكن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد فقالت إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه وأنتم أتيين بجنازة سعد مروها بالمسجد عشان أصلي أصلي عليه فقالوا لعائشة رضي الله عنها كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كيف نفعل بدعة يبقى ده دليل أولا على أن النبي صلى الله عليه الصلاة إذا ترك فعل شيء مع قيام المقتضي السبب موجود مفيش مانع يبقى ترك سنة ومن أراد أن يفعله فيقع في البدعة لذلك قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله إحنا مش هنصلي على الجنازة في المسجد فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليهم عائشة أنكرت عليهم فقالت ما أسرع ما ينسى الناس أنت نسيت ولا إيه؟ وفي رواية قالت ما أسرع أن يتحدث الناس بما لا علم لهم به بتنكر بتنكر عليهم وهل صلى النبي عليه السلام على سهيل وأخيه إلا في المسجد تقول له من تنسين ولا إيه؟ ألا تذكرون حينما صلى النبي عليه السلام على سهيل في المسجد يبقى نأخذ منها إيه بقى يبدو يؤخذ منها بأن صلاة الجنازة الأصل فيها ليس في المسجد إن الأصل فيها في العراء في الطريق في الشارع واضح؟ ده الأصل فيها لكن إن صلية في المسجد لا بأس لأن النبي على فعلها لكن ليس غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن لو كان غالب فعل النبي على الصلاة والسلام ما كانش الصحابة كلهم ينسوا لكن غالب فعل النبي صلى الله صلاة الجنازة في في العراء في العراء والقليل أنه يصلي فيه يصلي في المسجد لذلك احنا خالفنا السنة احنا خالفنا السنة فجعلنا غالب صلاة الجنازة غالب صلاة لم يكن كل صلاة الجنازة في المساجد وهذه مخالفة للسنة لأن الأصل أن تصل الجنازة فين في الطرقات ده الأصل واضح الكلام كده طيب يبقى هنا أبي داوود السجستاني رضي الله عنه رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل في باب الجنائز.